ايها الاخوه المؤمنون قبل بضع ث عقود كان القتل في اوروبا في اوروبا بالملايين في اليوم الواحد يموت 10000 في الحروب العالميه الماضيه الاولى والثانيه وكان الناس في الجزيره العربيه وما حولها وفي معظم البلدان العربيه لا يعلمون شيئا تاتيهم الاخبار كل حين واخر ان هناك قتل وان هناك ان هناك قتلا ومعارك الى اخره اليوم اذا قتل جندي واحد في بلد ربما لا يعرف بعض الناس اسم هذا البلد ينتشر الخبر ويعلم الناس فامتلأت عقول الناس من مثل هذه الاخبار صار الانسان كلما دخل مجلسا يسمع الاخبار نفسها ثم تبدا الاسئله ما رايك في هذه القضيه ما رايك في الخبر الذي اذاعته قناه كذا تشبع الناس من هذه الاخبار الى درجه انهم نسوا اشياء كثيره وقد تنبه الى بعض الى هذه الامور بعض الناس ومنهم رجل مريض هاتفته فقال لي وقد اصابه شيء من المرض قال كاني قد ولدت الان قلت له لماذا هل هذه الشهور التي مضت خاصه مع احداث الثورات العربيه وما يسمى بالربيع العربي يقول شعرت بقيمه ديني عرفت الله الان وكاني لا اعرفه سابقا والرجل لا ازكيه والله من الصالحين رجل لا تفوته الصلاه في المسجد وحريص على الخير يقول كاني ولدت الان يقول ضاعت حياتي بينما ملاحقه الاخبار والتحليلات وكلما دخلت مجلسا وفي العمل وفي السياره اخبار اخبار الى متى وعلى حساب ماذا يقول انا حساب صلتي بالله سبحانه وتعالى هذه القضيه ايها الاخوه مع الاسف الشديد نحن لا ننتبه لها اكثر اوقاتنا الان تمضي في اهتمامات نعم بعضها مهم وتحتاج من الانسان الى وعي لكن كل في سير في سبيله وفي طريقه الدنيوي التجار الان يسالون هل سينزل العقار هل نتجه الى الاسهم هل نتجه الى كذا والناس يسالون ما مصير هذه المنطقه هل ستشهد حروبا الناس تدور ونحن منهم افكارهم وكلامهم حول هذه القضايا فيشتد العطش والجوع الى سماع كلام يعيد الى الناس توازنهم يعيدهم الى الطريق الصحيح يعيدهم الى الهدف الذي هم يسعون كلهم كلهم من اجله انه مرضات الله نحن خلقنا على هذه البسيطه من اجل هدف واحد ان نعبد الله ولا نشرك به شيئا فمن حقق هذا الامر دخل الجنه ومن اعرض عن هذا الامر فلا يلومن الا نفسه هذه القضيه بهذه البساطه او بهذا اليسر نلخص قضيه الانسان الانسان هذا الذي اشعل الارض حروبا ومعارك ومطاحنات الانسان هذه فلسفته هذا وجوده في هذه الحياه فمتى نبحث عن الاشياء التي تعيد لنا الطمانينه هذا كتاب الله بين ايدينا في خضم هذه الاحداث من يرجع الى القران في خضم هذه الاحداث من منا يقرا شيئا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث في نفسه التفاؤل يبعث في نفسه التعلق بالاخره هذه امور كلنا بحاجه اليها وقد اخترت ايها الاخوه بعض الاحاديث التي نطق بها المصطفى عليه الصلاه والسلام وقد شاهد احداثا كبيره قتل اصحابه بين يديه وشج وجهه الكريم وسالت دماؤه عليه الصلاه والسلام في سبيل الله كانوا يستعذبون هذا الامر هذا الشقاء كانوا يستعذبونه ويرون ان له طعما لانه يوصل الى مرضات الله نحن اليوم بلغ بنا الخوف والهوس من اشياء كثيره الى درجه ان الانسان فقد توازنه صار يتخبط حتى في كلامه صار يتخبط في سلوكه مع الله ومع الناس اذا نحن بحاجه الى ان ناخذ من هذا الينبوع الصافي انه ينبوع الوحي انه الكلام الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا القران تنزيل من حكيم حميد وياتي بعد ذلك سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم تنزل هذه الاحاديث كالبرد على قلوب المؤمنين ومن ذلك ايها الاخوه ما رواه الترمذي عن انس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينك القابض على الجمر اعلم يا عبد الله ان التدين الحق الذي يريده الله فيه شيء من المشقه رايت الجمره اذا مسكته بيدك اتظنه سهلا الامر فيه مشقه لكن النار حفت بالشهوات والجنه حفت بالمكاره هذه بعض الاحاديث ان اخذتم بها ايها الاخوه والله انكم لا تسعدون في الدنيا والاخره وان اعرضتم عنها فلكل نصيبه مما قسمه الله له روى الامام احمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ياخذ عني هؤلاء الكلمات الان بعض الخطابات يكاد بعض الناس يحفظها وهي للكفار لا يساوون عند الله بعره اكرمكم الله كفار والناس النقل المباشر في القنوات لان فلانا سيتكلم هذا محمد عليه الصلاه والسلام المرسل الى الناس كافه الى قيام الساعه ينادي يقول من ياخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن فقال ابو هريره فقلت انا يا رسول الله فاخذ بيدي عليه الصلاه والسلام فعد خمسه فقال اتق المحارم تكن اعبد الناس اترك المحرمات وتكن اعبد الناس تريد العباده التي يصدق عليك وصفها اترك المحرمات اتق المحارم تكن اعبد الناس حتى لو ما كنت تؤدي بعض النوافل وتفرط في بعض المستحبات لكنك تجتنب الحرام اتق المحارم تكن اعبد الناس وردى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس تاملوا ايها الاخوه يا من شغله جمع الثروه يا من اهمه واقلقه حسابه في البنك يا من يرى الى رصيد فلان وفلان ويسال عنه اسمع الى وصيه النبي صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فان كثرت الضحك تميت القلب الوصيه الاخيره هذه الاجهزه اليوم خاصه مع هذه البرامج الجديده الفيسبوك والتويتر وامثال هذه الاشياء اكثرها مع الاسف ما يسمونه بالنكت ضحك ضحك ضحك منذ أن يصبح بعض الناس يفتح عيونه ثم يفتح الجهاز ثم يضحك سبحان الله هذه حياتنا تنكيت تنكيت حتى على مآسي الناس الآن إخوان لنا في بعض الأقطار العربية أوضاعهم مأساوية تدمي القلوب والله بعض الناس يركب عليهم بعض النكات السخيفة هذا وقت تنكيت لا بأس أن يذكر الإنسان بعض الطرائف أحياناً لكن الى متى نضحك كثرة الضحك تميت القلب وهذا الواقع انظروا الى الذين يتبادلون هذه النكت صباحا مساء هل قلوبهم حيه بالايمان هل تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق هذه احاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الترمذي عن انس رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام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 والله لو سعى سعي الوحوش لن ينال الا ما كتبه الله له ايها الاخوه المؤمنون ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وهي وصيه عظيمه لمن تامل وتفكر فيها ما اخرجه الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الناس الى الله احب الناس الى الله تعالى انفعهم للناس ايها ايها المسؤول يا صاحب المنصب ايها الموظف يا صاحب العلاقات مع المواطنين ومع المقيمين ومع الناس اسمع الى هذا الحديث والله لا ان فرجت كربه عن انسان يسيء ولو كانت يسيره فانت من احب الناس الى الله بعض الموظفين كانه يعامل اعداء والناس ياتون اليه اتقوا الله يا عباد الله ايها الاستاذ ايها الموظف في اي مكان اتق الله في نفع الناس يا من تقود سيارتك اتق الله في الاخرين لا تقلق الناس لا تسبب لهم صداعا واذا فان من يؤذي المؤمنين فقد باء باثمهم احب الناس الى الله انفعهم للناس واحب الاعمال الى الله عز وجل ماذا تتوقعون احب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم الله اكبر كلمه احيانا تسر بها خاطره صاحبك انسان مهموم تدخل عليه السعاده بكلمه انسان مريض تسمعه كلمه احب من هذه الدنيا كلها ثم قال عليه الصلاه والسلام او يكشف عنه كربه انسان عنده مشكله وتعالجها تعالجها معه او يقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا ولا ان امشي مع اخ في حاجه هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا تمشي في حاجة أخيك المسلم مشيت مع فقير مع أرملة مع إنسان مهموم يريد من يساعده أحب إلى الله من ان تعتكف في المسجد شهرا كاملا تاخذ اجازه وتلزم المسجد قال عليه الصلاه والسلام ومن كف غضبه ستر الله عورته كلنا نغضب ايها الاخوه نستفز احيانا الناس لا يرحمونك يستفزونك بالتصرفات بالعبارات اكظم اكظم وستر العاقبه من كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه امضه ملى الله قلبه رجاء يوم القيامه ومن مشى مع اخيه في حاجه حتى تتهيا له اثبت الله قدمه يوم تزول الاقدام ثم قال عليه الصلاه والسلام وان سوء الخلق وان سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل انتبه يا اخي المسلم الى اخلاقك لا تقل هكذا هكذا هي طباعي ابدا الله عز وجل لا يحاسبك ولا يؤاخذك على شيء رغم عنك لا يحاسبك الله على لون جسمك ولا على طولك ابدا ولا الى اصلك لا يحاسبك الله من اي قبيله انت ومن اي جهه انت يحاسبك على عملك والاخلاق من الاعمال ايها الاخوه فاتقوا الله يا عباد الله وانظروا الى وصايا رسولكم صلى الله عليه وسلم وانشغلوا بهذه الاشياء فانما ننشغل به اليوم صار سببا للصداع وسببا للاعراض عما ينفعنا اسال الله تعالى ان يوفقنا جميعا الى طاعته وان يجعلنا هدا ثم مهتدين غير ضالين ولا مضلين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد واله وصحبه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 والانهماكات في هذه السياسه والاقتصاد واخبار الناس والمشكلات الموجوده في كثير من بقاع الارض صار بعض الناس يفرط في بعض العبادات ومن ذلك عباده الوتر واسمع يا اخي المسلم هذه القصه سعد بن ابي وقاص من المبشرين بالجنة كما لا يخفى وهو من اكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء الاخره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه وهنيئا لمن وفقه الله في الصلاه في ذلك المسجد فالصلاه فيه عن 1000 صلاه والصلاة في مسجد الحرام عن مئة ألف صلاة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كان سعد بن أبي وقاس يصلي العشاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد الصلاة يوتر بواحدة لا يزيد عليها فكأن بعض الذين عرفوا سعدا رضي الله عنه تقالوا أنه يوتر بركعة واحدة فقيل له اتوتر بواحده لا تزيد عليها يا ابا اسحاق فماذا قال فقال نعم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي لا ينام حتى يوتر حازم رواه الامام احمد وهو حديث جيد الاسناد لا شك ايها الاخوه ان كثيرا من العلماء قالوا ادنى الكمال ثلاث ركعات وبعضهم قال السنه ان تصلي 11 تركعه لكن واقع الناس اليوم هل هم اصلا يصلون الوتر فالذي يعلم من نفسه انه يتكاسل وانه اذا اذا استلقى على الفراش ربما لا يقوم حتى الى صلاه الفجر احيانا فهذا اذا صلى العشاء وصلى سنه العشاء اذا تيسر له او ترى ولا والله بواحده يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه حازم لانه ربما من حزمه انه لا يعلم هل سيموت او لا ربما لا يستطيع ان يستيقظ قبل الفجر وكثيرا من الناس ناموا ولم يستيقظوا انظروا ايها الاخوه الى كيف يمتثل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصايا رسولهم عليه الصلاه والسلام ايها الاخوه في الله جاهدوا انفسكم ولو احيانا على حضور مجالس الذكر حتى لو كانت دقائق اذا لم تتمكنوا لو في بعض البرامج الفضائيه او حتى في السياره عطر يا اخي سمعك بذكر الله صح عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل الا ناداهم مناد من السماء قوم مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات رواه الطبراني في الاوسط وهو حديث حسن اسال الله تعالى باسماءه الحسنى وصفاته العلا ان يشرح صدورنا للخير وان يحبب الينا الايمان ويزينه في قلوبنا وأن يكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين من الراشدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم نفِّس كرب المكروبين من المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أعزَّ الإسلام وأهله وأذلَّ الكفر والنفاق وأهلهما اللهم آمِنَّا في أوطاننا ومعنا واصلح ائمتنا وولاتا امورنا اللهم اننا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا أن, ان تنزل نصرك وتأييدك على وتأييدك على اخواننا في الشام اللهم عليك بالطواغيت وجنودهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله واصحابه اجمعين مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamy.com والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته